وأشهد أن محمد العبد هو رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منه رجالا كثيرا ورساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم وأغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا بفضل ربنا علينا مع كلامه كلام الله جل في علا وفرق بين كلام الله وكلام البشر جل فرق بين الله وبين البشر سبحانه لله في علاه قال الله لله علاه مبينا ان هذا القران هو الذي تكلم به وسمعه جبريل ونزل به للنبي الامين قال الله جل وعلاه أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فاضاف الكلام لله لله في والكلام من المعاني فإذا اضيفت المعاني لله لله في علاه فهي اضافه صفه للموصوف اما اضافه الاعياد فتكون اضافه تشريف كعيسى روح الله والكعبه بيت الله وناقه الله كل ذلك اضافه تشريف أما الكلام لما اضيف لله لله في علاه وهو معنى ان المعاني دل على انه صفه من صفات الله لله في علاه اضافه صفه الى موصوف وكان يقول اعوذ بكلمات الله تمات من شر ما خلق فهذه ايضا دلاله على ان القرآن كلام الله لله في علاه وهذا القران هو يعني المعجزه الباهرة التي عجزت أي أحد أن يأتي بمثلها بحال من الأحوال وهذا الذي تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم لغاء العرب أصحال العرب فلم يأتوا بمثله ولا بآية من هذا الكتاب الجليل القرآن الكريم الله للعلى أنزله هداية للحائرين وشفاء لقلوب المرضى خط قال الله في علام وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة والله جل في علاه أنزل هذا القرآن فيه هداية وفيه احكام وعبر وعظات وفيه الكلام عن صفاته الجليلة سبحانه جل في علاه وفيه الكلام عن المعاد وفيه الكلام عن يوم القيامة وفيه الكلام, الكلام على الغيوب ما يحدث بعد عصر النبوة كل ذلك تلده في كتاب ربنا للأفعلا بل ما من شيء صغير هنا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا حواه هذا الكتاب الجليل قال الإمام الشفعي ورحمه الله الشفعي ما من نازلة إلا وفي كتاب الله يحله علمها من علمها وجاهلها من جاهلها وما زلنا مع صورة البقرة هذه الصورة العظيمة الجليلة من أطول صور القرآن هذه الصورة التي حوت أعظم آية في القرآن ألا وهي آية الكرسي عندما سأل المسلم أبي بن كعب أعظم آية في القرآن قال آية وقال ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل هذه الصورة العظيمة قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا استطيعها البطل يعني الصحرة وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمل الأمة أن تقرأ الزهراين يعني البقرة وآل عمران وأيضا في رواية صحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن قراءة البرق البقرة في البيت مطردة للشيطان فعلى الإنسان أن يعضب نواجز عن مثل هذه السور العظيمة الجليلة فيها كما قلنا الحكم والأحكام وفيها فصل الخطاب وفيها العضات وفيها العبر عمر مخطط من عظم هذه السورة كان قد حفظها في عشر سنوات والعلماء يقولون ما حفظها في هذه المدة لضعف الحفظ لا بل كان يحفظ الحروف فيعمل حدود عملا بقول الله للفقراء الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وحق التلاوة هو أن يحفظ حروفه ويعمل حدوده الله جعلنا كذلك يا رب العالمين فنحمد الله على هذه الدروس أن صل الله جعلها لنا وأن ييسر لنا إتمامها وأن يجعلنا ممن يفعل ذلك إخلاصا الله الكريم وأن يعلمنا ما ينفعنا أنفعنا بمعلمنا وأن يشكر ولاة الأمور إذا صاروا لنا هذه الدروس وأن ينهمنا وياهم الخلاص على البر والتقوى النصرة هذا الدين. نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء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 بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا